وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلِّعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 تِلْيَا يَا نُوحُ ابْطِ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَمْرِ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 شيكون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون فكيدوني جميعا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من داء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 ubi ala kulli shay'in hafiidh wa lamma jaa'a amruna najjaynaa hudeen wal ladheena aamanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min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 فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لَا تَخَفْ إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 وَإِنَّهُمْ أَتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنَ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 alladhina shaqou fa fi an-naari lahum fiha zafeerun wa shaheequ khalidina fiha ma damat as-samaawaatu wal ardu illa ma shaa'a rabbuk inna الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء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 ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعطلون. حنَقصُصّ عَلَيك أَحْسَنَ القصَصِ بِماَاأَ حَن إلَكَ هذا القُرآنَ وَإِن كتَ مِن قَدلهِ لَ مِن الغافلين إذ قَالَ يُ صُفُ لِ لأأَبيه أَبةِ إن رأيتُأَ أحد عشركَ كَبَ وَالشَّممسَ وَقَنَر الرأيتُْ ل سجدين.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 وَيتِّ نحمَتَهُ عَلَْيكَ وَوعلى آل يَحبُوبَكَ مَاأَتَمَّهَا عَى أَبَ وَيكَ مِ بَدلُ إ الراه مَ وَإِحاقُ إَِّ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 َّا عَ يُوسُفَ وَإِنَّا لَ لَناَا صِحون أَْصِلهُ معَعَلَ وَدَي يَْتَع وَيَعَ وَإِنَّا لَ لَحافِظُون قَالَ إِي لا يَحْزُنونِي أَن تَذهبَب بهِ وَأَخَافُوا أي يَكُ لَهُ الذِبُ وَأَنتُمْعَنْهُ غَافِلُون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 وَقَالَ الذي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ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 إن كيدكن عظيم يوسف أعذض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترامد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لن نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهم ارسلت اليهم واعتدت لهم متكئا واتت كل واحده منهم سكينا وقالت اخرج عليهم فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْثَرَّهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 ثم بَدَا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى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 زَقَانَهُ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ وَالاتَّبَعْتُ مِلَّ تَأَبَ إلَ غَهِمَ وَإِسحَااقَ يَعقَُ مَا كَلَلَ ل أَن نُشْرِكَ بِاللههِ مِن شَيْيد ذَلِكَ مِنْ فَللِ اللَّهِ عَلَنَا وَوعلًَا النَّاسِ وَد أَكثَر النا سِ يَشْكُون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 فَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُدُنٌ خُضْرٌ وَأُخَرَ يَابِسَاتٌ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 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه فِي سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصَرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ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 قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص, حص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 Quan إ الن رّ